وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتفيهم منهم احدا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 من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما ذرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر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 واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء إن أَنْزَلْنَاهُ من السماء فاختلط فاختلط به نبات الْأَرْضِ فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروه زؤاء ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه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 واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمه من عندنا وعلمناه, وعلمناه من لدنا علما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 فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا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 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبًا